يبيتن احد من الحاج بياد من وراء العقبة ثم جاء بالاثر الثاني ان عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يبيتن احد من الحاج من وراء العقبة اذا يبيت من فين من امامها امامها من فين الوراء والامام امر نسبي. لو اتجه تلاقى اثنان وجها لوجه وراء هذا الشخص يعتبر امام الشخص الثاني وامام هذا الشخص يعتبر وراء الشخص الاخر فامام ووراء كله امور نسبية مثل فوق وتحت ويمين وشمال انا يمين الان بخلاف يمين اللي مقابلني وهكذا فالمراد بوراء وامام بالنسبة لاتجاه معين بالنسبة لمنى فمراء العقبة يكون بالنسبة لما وراءها من هناك جهة مك وامام العقبه بالنسبة لي منه أيش الذي يلي منه وهكذا يبين عمر رضي الله تعالى عن